صلاة والسلام على رسول الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم أكد القرآن هذا المعنى أن الله أحل لنا الطيبات فبعد أن قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ثم قال اليوم احل لكم الطيبات تأكيدا لبيان ان الله عز وجل ان الذي احله لنا انما هو الطيبات والذي حرم علينا هو الخبائث وما فيه ضرر لنا هو الذي يبعدنا عنه او يبعده عنا، اما ما فيه خير لنا وفيه نفع ومصلحة وفيه ما يعود علينا بالخير فقد احله الله اليوم احل لكم الطيبات ثم يبين القرآن سماحة الاسلام وأنه يحترم الأنبياء السابقين والأديان التي هي قبل الإسلام فجعلت لأتباعهم لأتباع هذه الأديان ميذة وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا وإن كانت هذه الأديان قد نسخت لكنه يعتبر لهم بعض الاعتبار وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ويذكر بعض العلماء <تصفيق> أن الآية قالت وطعام الذين أوتوا الكتاب لم تقل وذبائح الذين أوتوا الكتاب طعامكم فما تأكلون عندهم من طعام أي كان نوعه فهو حل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وكأنهم يقصدون أن الزبائح لا تدخل فأنه قال طعام ولم يقل زبائح هذا فريق من العلماء والفريق الآخر يرى أن طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود بها الزبائح ذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم فقلنا ان ما تاكله عند الكتابي في بيته او نحو ذلك قد يكون لا بأس به اما الشركات التي يقيمها النصارى او اليهود التي تزبح الآن فهي شركات تجارية لا تعرف كتابا ولا تعرف دينا إنما كل الذي تعرفه تحقيل المكاسب الكثيرة في الأوقات القليلة ففي أقل وقت يحصل المكسب الكثير فيترى لذلك أن تفعط عشر ثلاث صرخة او ما يزيد على ذلك في صعفة واحدة وثم بعد ذلك تذبح او لا تذبح او يخلع رقبتها او نحو ذلك فهذا امر لا يعنيه ثم تضرب الحيوانات الكبيرة بالرصاص فاصبح طعام هذه الشركات وذبائحها ليس حلا ليس حلا لنا. والذي يريد ان يعرف فليذهب الى مجازرهم. وقد تبين الامر ولم يعد خفيا. وقد يسر الله علينا الذبائح الحلال. فلنخدم عليها مهما كان سعرها. غاليا اكثر فلنتحرى الطواب ولندقق في امر الطعام لابد ان ندقق فيه ولا نكن من المتفيبين الذين يهمهم الاسعار الرخيصة والذين لا يعنيهم الا ان يأكلوا لابد ان نتحرى الحلال مهما غلى ثمنه ومهما كان فيه من ارتفاع الاسعار وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم كذلك من سماحة الاسلام انه يبيح الكتابية اليهودية والنصرانية لكن الكتابي لا يتزوج المسلمة ابدا لأن العصمة بيد الرجل ولأن للرجل القوامة فإذا كانت المسلمة في بيت يهودي أو نصراني يخشى عليها ولأن أولادها قد يتبعون الأرض لكن المسلم يتزوج بيهودية أو نفرانية وقد اشترف الإسلام الإحطان بمعنى العفاف والطهارة واي سماحة في الاسلام اي سماحة في الاديان اعظم من هذا فان الكاثوليكي لا يرضى ان يتزوج ببرستانت او ارثوذوكس او المارونيين لا يرضى ان يتزوج منهم مع انهم على واحدة وعلى دين واحد لا يرضى أن يتزوج من غير طائفته لكن الإسلام من سماحته ولأنه دين عالمي فإنه سمح بالزواج من اليهودية والنصرانية شريطة أن تكون عفيفة فأبد أن تكون فيها هذا الشرط الذي يفتقد في الكثير منهن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 فكما أباح الله لنا طعام أهل الكتاب أباح لنا الزواج من الكتابيات ومن نساء أهل الكتاب بشرط أن تكون محطنة بمعنى عفيفة طاهرة بعيدة عن المحطن الزنا ومواضع الغيبة فهل يستطيع الإنسان أن يجد هذا الشرط إذا استطاع أن يجده فلا بأ وإن لم يستطع فهو يتزوج واحدة لم تستوفي الشروط التي اشترطها الإسلام في الكتابية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وهو تطامح عظيم في الاسلام ان يسمح من زواج الكتابية لان النصارى انفسهم لا يتزوجوا اي فريق من الفريق الاخر <تصفيق> لكن الإسلام يسمح بذلك على شرط المعهود ان تكون عفيفة لا تخالف الرجال ولا يخالفها الرجال ثم لا بد أيضا من معرفة ما إذا كانت مستمرة على دينها لان الاسلام لا يرغمها ان تخرج عن دينها حينما تتزوج بالمس لكن لا بد ان يكون ذلك في بلاد تحكم على الاقل في هذه الامور بالحكم الاسلامي <تصفيق> فإذا ما طلقت الكتابية فإنها ترجع إلى أهلها والأولاد الذين بين الزوجين يحكم بهم للأب المسلم فيؤمن على إسلامهم هذا هو الشرط أيضا أما إذا كان في مثل هذه البلاد فإنه إذا تزوج يهودية أو نصرانية ثم طلقها فإنه يحكم للأولاد يحكم أن يضم الأولاد إلى الأم وعند ذلك تكون الطامة الكبرى والكارثة العظمى حيث تأخذهم فتكثرهم وتذهب بهم الى الكنيسة او المعبد اليهودي وتغير اثناءهم و اغابة في زوجها فانها تعمل على تكفيرهم رسميا وهكذا يخطر الانسان المسلم ولده ابنا او بنتا او اكثر من ذلك فيكون اولاده في جهنم وهو يراهم واذا خسر اعظم اغلى شيء عنده فلابد ان نتحرى هذا الامر وان نتبينه جيدا فان المساوئ والمخاطر كثيرة والناس يأتون فيبكون بعد أن يقع الأمر وأن تطلق الكتابية وأن تأخذ الأولاد ويراهم كفارا يأتي يبكي ولا تفاعة بكاء وليس الوقت وقت حزن إنما هو الذي صنع هذا فلابد إذا اشترى القرآن الاحصان وهو العفة والطهارة في الكتابية فان روح الاسلام تشترط ان يحافظ على اولاده من الكتابية وان لا يكون بارض يحكم قانونها على تسليم الاولاد للام. <تصفيق> المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا بد من مهر لهؤلاء بهذه وتلك إذا آتيتمهن أجورهن والأجور بمعنى المهور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتكون بدفعك للمهر لهذا المال قاصدا الإحسان وقاصدا الطهارة والعفة محصنين غير مساسين ولا متخذي أخدان والصفاح أن يكون للمرأة أي رجل مسافحة يعني زينية معلنة زناها اي رجل يجي لها خلاص والمتخذ اخدام ان يقول للمرأة خديل وصديق واحد هذا الفرق بين استفاح واتخذ اخدام استفاح أن يكون للمرأة أي رجل يأتي فازني بها لكن المقادمة أن يكون للمرأة خدين واحد أو صديق واحد فالقرآن ينهى عن هذا وذاك محسنين غير مسافحين غير زنات في أي مرأة ولا متخذي أخدام لا تتخذ خذيبات أو خليلات خاطات بكم فهذا وذاك منهي عنه إنما الذي يقصد هو الإحطان ودفع المهر وتحري العفيفة الطاهرة ثم تختم الآية ببيان أن هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان التزام الطيب في المآكل والتزام الطيب في المناكح آه. هذا هو الايمان او هو دليل الايمان فلا بد من الالتزام به والاستمساك بمقتضاه اما اي انحراف عن الايمان واي بعد عنه فهو الكفر وهو الجحود ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين كأن أمور أمور المطعم وأمور الزواج من الإيمان كل هذا من الإيمان والذي يفكر أنها بعيدة عن الإيمان فقد بعد عن الحق إن تحر الحلال في المأكل هو الإيمان وتحر الحلال في الزواج هو الايمان واللي ينحرف او يجحد فقد كفر بالايمان والذي يكفر بالايمان فقد حبط عمله بطل عمله وخسر وزي قلنا حبوط الاعمال الحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة ده بتوع تنتفخ بطنها ينتفخ جسمها من أكل نبات مسموم وبعد ما بتنتفخ بتموت وتهلك خلاص قال العمل بتاعه بالضبط كده كأنه انتفخ ثم هلك يعني ضاع العمل وبطل ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله طيب والنتيجة في الآخرة الوهو في الآخرة من الخاسرين أين يكفر بالإيمان فكل ذلك إيمان ومتصل بالإيمان تحر المأكل الحلال وتحر الزواج الحلال تحر المتاع بما أحل الله في المطاعم ولا ولابد من الدقة في هذا الأمر وتحر الأمر وإنفعش أن نحن نأكل لأنه نأكل أي لحم لأنه رخيص ونخالف اي مرأة او نتزوج اي مرأة لانها رخيصة او طيب يشي بمهر ولا بحاجة ما يصلحش هذا يعني تحري او استير وراء الرخيص لا يحقق الا الفساد فنتحرى في المصاعب الحلال الجيد ونتحرى في الزواج ما احلاها الله وبالشروط التي أوجبها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين هذا وبالله التوفيق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الآية فتحدثوا عن الوضوء والغسل والتينم عند فقد الماء او عند المرض الذي يمنع من استعمال الماء وهي احكام نعرفها جيدا ونعرف نواقض الوضوء وموجبات الغسل والاحكام التي الأسباب التي توجب التام كل ذلك درسناه في علم السخ لكن ما هي العبر في هذه الآية وصلتها بما قبلها إن سورة مائدة تحدثت عن الاستمتاع بالحلال وترك الحرام فهو خبيث وأن المتاع بالحلال في المآكل والمتاع بالحلال في المناكح أمر يجب أن يحرص عليه الإنسان وهنا تبين المتعة متعة أعلى وأثمى من المآكل والمناكح متعة الوضوء والطلاة الجو كله متعة كله استمتاع استمتاع بما احل الله من الطعام واستمتاع بما احل الله في الزواج وهنا استمتاع بما اوجب الله من الوضوء والطلاة فهي متعة وراء متعة ثم ان الحديث عن الوضوء والتيمم والغسل والتيمم في استعداد للصلاة يبين لنا ان هذا الدين فيه عبادات فيه حلال وحرام، وفيه نظام وتشريع، وفيه حكم بما انزل الله، وفيه ايمان وعقيدة، ولا بد أن نتمسك بهذا الدين كله، وألا نأخذ منه شيئا ونترك شيئا، فليس هناك في العب في الشريع الاسلامي قسم يقال له العبادات وقسم يقال له المعاملات هذا التقسيم امر اقتباه التأليف في الفقه لكن في النظام الاسلامي العبادات كالمعاملات واجب الالتزامها وواجب القيام عليها وعدم تخطيها أو تعديها هذا لابد من معرفة الدين كنظام متكامل انتم ترون كيف جاءت آية الوضوء والصلاة في وسط ايات التحليل والتحريم مع مع الحلال والحرام ومع القواعد الأساسية أو خط خب العقود وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان لا تحل شعائر الله اليوم احل لكم الطيبات واحلال المحصلات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بين هذه المجموعات من الاوامر والنواهي وتنظيم المجتمع وما يحل وما يحرم تأتي آية العبادة مما يدل على أن الدين لا يعرف أقساما ولا يعرف أن هذا القسم للعبادة والصلاة والوضوء والطيام والغسل وأن هذا القسم للمعاملات ونظام الأسواق ونظام الشركات والحوالى والكفالى والوكالى ونحو ذلك لا ليس هذا قسم وهذا قسم بل كله يندمج بعضه في بعض والكل يسمى الإسلام ولا استغناء للإنسان عن هذا ولا عن ذاك، فتكون النقطة الثانية هو أن مجيء آية العبادة في وسط آيات التحليل والتحريم مما يدل على أن الكل دين ولا بد من التزام كل هذه الامور الامر الثالث ان قد يقول الغربيون نحن نتنظف نتنظف ننظف جسدنا وننظف وجوهنا ونلبس ثيابا نظيفة فما بال الوضوء والغسل نحو ذلك والتيام ممكن. ما فائدة ذلك هم يرون ان النظافة الجسمية هي كل شيء لا لابد من نظافة جسمية ومن طهارة روحية يشعر بها الإنسان وهو يستعد للصلاة في الوضوء نظافة جسمية وطهارة روحية في الغسل كذلك في التيمم إن لم يكن هناك نظافة جسمية فهو استعداد روحي فكل هذه الأمور لا بد منها نظافة الجس وطهارة الروح نلمسه في الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك فلا بد من الاستعداد لهذه العباد إذا قمتم إلى الصلاة إذا اردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤ <تصفيق> فنحن نشعر عند الوضوء بنظافة جسمية ونشعر بطهارة روحية الروح قد تنشفت وأصبحت مستعدة لأن تقبل على العبادة فذلك أمر مما نلمسه في هذه الآية الأمر الرابع أن نحن نجد الأدب قرآن بيعلمنا الأدب ونحن نعبر نعبر عن اي شيء لا بد نعبر بأدب فمثلا يقول القرآن او جاء احد منكم من الغائط جاء من الغائط ماذا يقول من البول والبوش والغ... والبراز يقول او جاء احد منكم من الغائط الغائط معروف انه هو المكان المنخفض اللي كانوا بي... بيتبولوا فيه او يتبرزوا لكن القرآن بيعلمنا الأدب شنما نجيبش كلمات نابية أو كلمات جارحة يقول أو لا مستم النساء ولا مسة النساء بمعناها ايه ولا مسة النساء معناها مقاربتهن او جماعهن لكن شوف في التعبير القرآني ويعطي معنى الكناية اللي فيها الادب الرفيع والكلمات الصيبة يبقى عبر عن دورة المية وعن الكبانهات وعن الحاجات كلها بكلمة الغائف او جاء احد منكم من الغائف وعبر عن الهذر مع المرأة والوحك والجماع ونحو ذلك بقوله او لامستم النساء يبقى يجب ان احنا ايضا نتعلم الادب في تعبيرنا عن هذه الأمور الإسلام يحب الألفاظ الطيبة والمعاني الكريمة في النقطة الخامسة نجد خرص الإسلام على الصلاة جاي منين إنه هو شرع الوضوء وشرع الغس فما فيش وضوء ولا غس لمرض أو لفقد الماء لابد من التيمم لا بد من التيمم مش قادر على التيمم يصلي فاقد الطهورين مش قادر يصلي وهو قائم يقعد يكون على جنب وإذن الصلاة أمر ضروري لا مفر ولا مهرب منها حرص الإسلام على الصلاة وأنها تؤدى على أي وضع وبأي كيسورة وأي كيفية <تصفيق> أما أن يقال إننا مش قادر صلي او هذا عجوز لا يستطيع كل هذا باطل لان الاسلام لم يكلف العجوز ما كلف به الشاب فهو يفعل بالقدر الذي يستطيعه لكن لا بد من الصلاة قد تعطينا اشارة الا أن انا لما يكون عندنا مريض قارب الموت ما دام عاقل لا بد ان نمره بالصلاة أبوك أو أقوك أو أقرب الناس إليك لابد أن تأمره بصلاة إلى آخر رمق وأنك لا تجعله يتساهل في هذا الأمر لأن القرآن بين ما كانش الوضوء والغسل بقى التيمم وبيّن الفقهاء إذا لم يستطع التيمم يبقى يصلي بدون وضوء ولا غسل ولا تيمم فحرص الاسلام على الطلاة امر ضروري لا بد ان احرص عليه ويجي واحد يقول لك لاصل الشغل بتاعي مش رابا سمي الظهر ولا اصل ومارع. اجمع كل تجمع فين تجمع في جهنم تجمع ايه تجمع الطلاوات ازاي كل طلاة دعا وقت شغلك يقول لك فلي او يمنع ما يمنعكش فلي شغلك يمنعك سيب الشغل ده تذهب الى اخر وهكذا لكن تجي تقول ان الشغل يمنعنا الصلاة كل هذا باطل. شوف حرص الاسلام على الصلاة وانه اذا لم يوجد وضوء ولا غسل فها هو التمم بذلالة على ان القرآن بيمنع كل الحوائل والحوائل من طريق الصلاة هذا وبالله التوفيق واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور قلنا في آية الوضوء والغسل والتيمم أن الله حينما شرع لنا ذلك لم يولد بلا الحرج ولا التعب ولا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم فشرع الله الرضوء والغسل ومدى التيمم اذا اقتضى الامر ذلك للطهارة لكي تطهرنا طهارة حسية وطهارة معنوية ولذلك المسلمون يشعرون عقب الغسل وعقب الوضوء بطهارة لا طهارة الجسد فقط فهذا قد يشعر به الغرب ويشعر به من لا ايمان له لكنهم يشعرون بطهارة روحية ونظافة نفسية، يشعرون تنشات غريب وانطلاق نحو العبادة وطاقة لم تكن معهودة قبل الوضوء أو الغسل. إن هذه الطهارة، الطهارة لا كما يقصد الغرب، نحن ننظف أجسادنا. فلسنا محتاجين الى هذه الامور نقول لهم ان هذه ليست نظافة جسدية فقط انما هي مع النظافة الجسدية طهارة روحية طهارة البدن معها طهارة القلب وطهارة النس ولكن يريد ليطهركم ومع هذه الطهارة التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الطهور شطر الإيمان وقول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين مع هذه الطهارة الحسية والمعنوية اتمام للنعمه الله يتم علينا نعمة الإيمان لأن الإيمان لا تتم نعمته إلا بما يقويه ويزكيه وينميه وهو الصلاة فالصلاة عملية متواصلة لتقويه الإيمان. وبدون الصلاة كيف يقوى الإيمان؟ وكيف يثبت؟ وكيف يتمكن؟ وكيف يحافظ على نفسه من فتن الحيات ومضلاتها؟ فالصلاة هي التي تتم إعمة الإيمان وتقويه. ومع ذلك يدفعنا ذلك إلى شكر الله عز وجل. والتيم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون فالصلاه امر ضروري لا بد منها لمن عنده مسحه عقل فابوك او اخوك لا تفرط فيه وهو في غمرات الموت ما دام فيه عقل لا بد ان يصلي للوضوء والغسل او بالتومو اذا لم يستطع، او بفقد الطهورين اذا لم يقدر تابد من هذا كله ولا نفرط في امر الصلاة لاننا وجدنا من القرآن اهتماما لا مزيد عليه في امر الصلاة وهنا في هذه الاية يكرر علينا القرآن نعمة الله بالايمان ويطلب منا أن نذكرها دائما واذكروا نعمة الله عليكم نعم نعم كثيرة ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن يتقدمها نعمة الإيمان إنها أكبر نعمة أن أعظم الله بها عليك وجعل هذا الإيمان مستقرا في قلبك تهدأ نفسك وتطمئن يطمئن قلبك بهذه النعمة ألا ما أعظمها من نعمة وأنت ترى أهل الكفر في التراب وقلق يريدون أن ينهموا الشحوات وأن يقبلوا على المتعة أيا كانت في رخصها وحقارتها انهم مضطربون في حيرة وقلق وانت يا صاحب الايمان فاطمئنان وراحة اذكروا نعمة الله عليكم فهي اكبر واضخم واعظم نعمة اذكروا هذه النعمة دائما ولا تنسوا ذكرها وحينما تذكروا نعمة الله تقف الى هذا الحد لا لم تحمد الله وتشكره عن هداك للإيمان وان جعل لك هذه النعمة فليس المراد الذكر فقط وانما المراد ما يترتب على الذكر من الشكر والحمد لله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا ميثاقه الذي وافقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا هذا يبين ان الله قد اخذ علينا ميثاق ما مدل في ايمان يبقى في ميثاق ميثاق نلتزم به وهو اننا نقول لله سمعنا واطعنا نحن مؤمنون بك يا رب فمر مرنا بما تشاء وانهنا عما تشاء و اي شيء نسمع ونصير هذا مقتضع مقتضى الايمان بيننا وبين الله ميثاق وعاذ الميثاق على السمع والطاعة ومدى في ميثاق بيننا وبين الله والميثاق نوع من العهود والعقود ونحن سمعنا اول السورة يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود بينك وبين الله عقد وبينك وبين الله عهد بينك وبين الله ميثاق الميثاق في أننا قلنا لله سمعنا وأطعنا فإذا أمرنا أن نقوم في الفجر في الشتاء قمنا وإذا أمرنا أن نقوم في الصيف قت العشاء مع الفلاطع الراحة في النوم علينا أن نقوم وإذا تباعدت الأوقات في الشتاء وكان البرد نسرع لأن ليننا وبين الله ميثاق والذين لا يأتون إلى الفجر مثلا نقضوا الميثاق والذين لا يقومون بواجباتهم نحو دينهم نقضوا الميثاق والذين لم ينتهوا عما نهى الله عنه نقضوا الميثاق لان الميثاق في نصه اننا قلنا لله سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وكل احوالنا سمعنا واطعنا وده اللي خدها النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ما يعنى على السمع والطاعة في النشاط والكثل في النشاط والكثل مش سمعنا وأطعنا وأنت نشيط لا تقول سمعنا وأطعنا وأنتم في كثلكم وفي مكرهكم تكرهون هذا الشيء لشدة يقعها في الإنسان ومع ذلك يقول الإنسان ويقول غيره سمعنا وأطعنا في المنشطة والمكره فيما تحب وفيما تكره فيما ترغب وفيما لا ترغب تقول لله سمعنا وأطعنا وده أساس الإيمان وده لب هذا الدين الاستجابة أنت في معسكر ولا في معسكرات المادية دي هي كل حاجة انت في معسكر معسكر ايماني ويأتيك الامر من عند الله فتنفذ كما ينفذ من في المعسكر اوامر قادته بل اكثر واشد واقوى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا هكذا يقول المؤمن في هذا المعسكر تأتيه الأوامر وفينفذها على الفور لأن بينه وبين الله عقدا وعهدا ومثاقا أن يلبي وأن يسرع وأن يستجيب وأن لا يتأخر قلتم سمعنا وأطعنا فأين السمع والطاعة في حياتنا أين السمع والطاعة لله في نظام حياتنا وفي اقوالنا واعمالنا اين الشيء اللي يعجبنا نعمله والذي لا يعجبنا لا نعمله والشيء الذي نظن ان فيه امانا نعمله والشيء الذي نخاف منه او يخوفنا من يدعي ان له في العمل فاننا لا نعمله اذ قلتم سمعنا وعطعنا كان يجب لما يخوفوكم تغاند احنا بيننا وبين الله عقد وعهد وميثاق كيف تخوفوننا بيننا ميثاق مع الله نقول له سمعنا وأطعنا فلا نستجيب لكم ثم تختم الآية واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور فاستمعوا الطاعة لا بد أن يكون في العلن ولا بد أن يكون في السر في كل أمر من أمور المسلم يسمع ويطيع واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور وذات الصدور الاسر هي الأسرار التي لم تخرج لاحد لا قلتها علنا ولا قلتها سرا ولا قلتها مطلقا فهي باقية مصاحبة للصدور هي ذات الصدور والملازمة للصدور والتي لم تخرج أحد فالله عليم بها فدعوى إلى تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية فهو عليم بذات الصدور هذا وبالله التوفيق يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقفة ولا منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون في هذه المجموعات الهائلة من التشريع والتنظيم والحلال والحرام العقيدة والإيمان والدعوة إلى الإيساء بالعقود والتعاون على البر والتقوى ضمن هذه المجموعات تلك المجموعة الضخمة التي تتحدث عن العدل عن إقامة الحق والعدل وعن الحكم بين الناس بالعدل كوموا قوامين لله قوموا لله قوموا لدعوته قوموا لدينه قوموا لنشر منهجه قوموا لبيان سنة نبيه قوموا قوامين لله شهداء بالقسط تشهدون بالعدل وتحكمون بالعدل وتقيمون حياتكم ونظامكم على العدل فان عرض عليكم امر لقوم انتم تكرهونهم فلا يحملنكم قرههم على ان لا تعدلوا ما يعدلوا يعدلوا في حق من تبغدونهم، تحك من تحبونهم. لا بد من القيام بالعدل. العدل الذي يكون بين من تحب وبين من تكره على التوافع. لا يؤثر فيه قرابة، ولا مصلحة، ولا منفعة، ولا محبة لقوم. ولا يميل عنه بغضكم لآخرين ولا يجرمنكم شناان قوم على أن لا تعدلوا فقل لا يجرمنكم يدفعنكم ويحملنكم والشناان البغض إن شانئك هو الأبطر يعني مبغضك فالشناان هو البغض فالمعنى لا يحملنكم لغضكم لقوم على ان لا تعدلوا فيهم على ان تميلوا تميلوا عنهم او تميلوا عن العدل نحو الظلم وسبق في الايات في ايات السورة المائدة ولا يجرمنكم شرآل قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا يبقى جملتين كل منهما يبدأ ب ولا يجرمنكم شرآل قوم في الاولى تنهى الايات ولا يحملنكم بغض قوم قوم انصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا لا يحملنكم بغض قوم على عدم الاعتداء <تصفيق> لا يحملنكم بغض قوم على ان تعتدوا على الاعتداء فهو ينهى عن الاعتداء على قوم تبغضونهم الـ الـ الثانية اقوى. واعلى تكليفا. الثانية تقول. ولا نحملنكم برضكم لقوم على ان لا تعدلوا على عدم العدس. بل لابد ان تعدلوا فيهم. يبقى الآية الاولى بتوصي بعدم الاعتداء او بتنهى عن الاعتداء لقوم تبغضونهم فلا يحملكم بغضهم على الاعتداء يبقى كل مرتوس به عدم الاعتداء وهو امر تلبي لا تعتدوا على هؤلاء القوم الآية الثانية بتقول لا يحملنكم بغضكم لقوم على ان لا تهدلوا يعني تأمر بالعدل فيهم. العدل امر ايجابي. يعني لابد من العدل فيه. فاذا كانت الاية الاولى تنع من الاعتداء لقوم تبغضونهم فان الاية الثانية تأمر بالعدل لقوم تبغضونهم يبقى ضغدك لذات ما يمنعكش ابدا. من انك انت تعدل فيهم ولا يدفعك لظلمهم ولا الاعتداء عليهم وهكذا هكذا نجد القرآن وهو يوجه البشرية الى اعظم طريق ضغدك لقوم ضغدك لانسان ما يجعلكش تعتدي عليه ضغدك لانسان ضغدك لقوم ما يجعلكش لا يجعلك تظلمه بل لابد ان تعدل بينه وبين غيره بغضك لأي واحد أو لأي مجموعة ما لا تؤثر في حكمك أبدا ولا تجعلك تعتدي عليه أو عليهم وهكذا هكذا يكون التوجيه الرفيع والأدب العالي والقرآن يوجه البشرية الى هذا التوجيه العظيم وهو امر شق على النفس لا تستطيع النفس الهوحة تحملة لان الانسان بطبيعة حاله اللي بيحبه ديما يحب كل كلمة يقولها ويحب زي منفعته ومصلحته واللي بيبغضه يبغض اي كلمة يقولها واي واحد يشهد له ويبغض اي من ساعة تأتيه القرآن عايزك تتنزه وتتجرد من امر الحب البغض وانت بتحكم بين الناس او بتوصل للناس اي امر من الامور ده صعب وشاق على النفس ولذلك قبلها يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قيامكم لله وشهادتكم بالقص لله وحكمكم لله لتدفع الإنسان إلى أن يتجرد ولأنه إلى أنه يترفع عن أمر الحب والبغض وبعد ما تقول ولا يجرمنكم شرآن قوم على ان لا تعدلوا يعدلوا هو اقرب للتقوى تقول واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فتقوى الله تمنعك من ان تظلم من تبغضه اتق الله وراقبه <تصفيق> واعلم انه مطلع عليك الله خبير مصير عالم بدقائق الامور خبير بما تعملون فلا تعمل ما يغضب الله عليك وهو انك يدفعك بغضك لقوم, لقوم على ان تظلمهم احذر من هذا فالله خبير بما تعملون فالدعوة الى تقوى الله وانه مطلع وخبير باعمالكم ده يدفع الإنسان إلى أن ينفذ ما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه وهكذا تكون توجيهات القرآن والإنسان يعلم أنها فادرة من عند الله فيقدم عليها ويعمل بها أما هناك مبادئ فادرة من عند البشر ويام هتفه هتفه بالإنسانية بحقوق الإنسان بالمحافظة على الحريات المحافظة على الديمقراطية يا ما شعارات لكنها شعارات تندي وتتلاشى لماذا؟ لأن الإنسان يشعر أنها آتية من بشر تأتي من بشر أما حين يعلم أن هذا المبدأ أو ذاك آت من عند الله فإنه يقوم به ويعمل بمقتضاه ويحافظ عليه ويراقب الله فيه لأنه يشعر أنه من عند الله هذه المبادئ لا بد أن تكون عملا لا بد أن تكون حكما لا بد أن تكون تطبيقا أن أن تكون وصايا يوصي الناس بعضهم بعضا بها ان ان تكون شعارات ودروس تلقى في المسجد او خطب تلقى على المنبر ثم عند الناس لا يبالون بشيء فهذا لا يجعل لهذه المبادئ قوتها ان هذه المبادئ من العدل والمحافظة عليه لا بد ان يكون له نظام تنطلق من حكم حكم يحكم بهذه الملابئ فيكون له قوته ولهم انطلاقه لا يصح أن يكون الدين وصية تقال ولا يصح أن يكون الدين شعارا يرفع ولا تصح أن تكون مبادئ الإسلام كلمات تقال هنا أو هناك ثم يند الناس إلى بيوتهم وقد غفلوا عما قيل لهم إن مبادئ الإسلام جاءت لتحكم البشر وتنظم حياتهم يكون لها قوة وحكومة تقوم بها وتعمل بمقتضاها وشعب يرضى عن هذه المبادئ ويحب هذا الحكم الذي يحكم بكتاب الله ولا نجرمنكم شرآن قوم على أن لا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا وبالله التوفيق وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغصرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وجوبا القيام لله والشهادة بالقسط وان يلزم الانسان العدل في حكمه وان يلزم العدل في شهادته وان لا يبتعد عن العدل من اجل قوم يبغضهم حكم فيهم او اصبح له فيهم رأي فلا بد أن يقيم العد بينهم ولا يحملنك بغضك لقوم على أن تعدل فيهم <تصفيق> بل لا بد أن تعدل فذلك أقرب للتقوى أقرب لمراقبة الله عز وجل وللخوف منه لا يدفع عنك بؤدك لقوم ان تعتدي ولا يدفع عنك بؤدك لقوم الا تعبد لا يدفع عنك بؤدك لفرد ولا لجماعة على ان تتجاوز الحدود وان تتخطى المنهج <تصفيق> الذي رسمه الله لك ويبين <تصفيق> الله سبحانه ان الذي ينتزل بما اوجبه الله عليه وينتهي عما ناء الله عنه فهو المؤمن الذي عمل الصالحات وجزاؤه الجنة بعد مغفرة الله لذنوبه لهم مغفرة وأجر عظيم وأجر عظيم ثم يتركها لتشمل كل أجر عظيم في الجنات والحور والولبان وما هو أعظم من ذلك وأكبر لهم مغفرة وأجر عظيم الذين يميلون عن الحق ويبتعدون عن العدل ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فهم أصحاب الجحيم الملازمون لها الذين لا يبتعدون عنها أولئك أصحاب الجحيم ثم تلادي صورة المائدة المؤمنين في مجموعة النداءات المتواصلة في الربع الاول نداء بعد نداء تناديهم هذه المرة ان يذكروا نعمة الله عليهم وان يتذكروا كيف بسط الاعداء اليهم ايديهم وان الله تولى كف ايدي الاعداء عنهم فعليهم ان يذكروا هذه النعم المتواصلة يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ويحدد بعض هذه النعم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم يبسطوا اليكم ايديهم فكفى ايديهم عنكم. كلام نجد فيه منظر متحرك وتعبير فيه قوته وفيه تحركه. فيمكن ان يقال اذا بطش بكم اعداءكم فأنجاكم الله لكن أنت تشعر أن يدا قد امتدت وأن هذه الأيدي الممتدة من الأعداء للمؤمنين للمين منهم ولإيذائهم أن الله سبحانه منع هذه الأيدي المنتدة، فكفت عن المؤمنين وامتلعت عن الإيذاء اذ قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم ان ترى الان ايدي تبسط وتمتد الى المؤمنين بالاذاء بالسيف بالمدفع باي شيء فاذا هذه الايدي الممتدة لاذاء المؤمنين قد كفها الله ومنعها ف أصبحت هذه الايد مبسوطة للايذاء قد اجتمعت وانضمت الى اجسادها مرة اخرى فلم تؤذي ولم تستطع ان تفعل شيئا. اسلوب فيه حركة فيه صورة متحركة فيه منظر انت تراه اذ كفع ايه هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم يبسطوا بالعطاء بالسخاء كلا يبسطوا اليكم ايديهم بالايذاء والنيل منكم وضربكم فكف ايديهم عنكم ثم نجد ما رؤية ان هذه الحادثة لما وقعت في صلح الحديبية لما جماعة من ان يؤذوا المسلمين وان ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع الله المؤمنين منهم وكف ايد الكافرين عنهم سواء كانت في صلح الحديبية او في غيرها فإنها ستكرر وتعاد حين يبسط الكفار أيديهم للنيل من المؤمنين وإيذائهم فيقف الله أيدي الأعداء عن المؤمنين ويمنعهم من إيذائهم ويجدوا أن هذا الربع أيضا يذكر بنعمة الله دائما لانها نعم كثيرة. فيقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي وافقكم به. اذكروا نعمة الله عليكم اذ همقوا. يذكر بنعمة الله نعمة بعد نعم